وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتنزى كل نفس بما تسعى إن الساعة تادك سيها لي كوج ذاء قيرونت ان بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع وَمَا فِي كَرِيمِ نِكَ يَا مُوسَى وَمَا فِي كَرِيمِ نِكَ يَا مُوسَى هَلْ هي عطاياكَ وَأَغُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى وَأَغُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْخِفَايَا يَا مُوسَى قال اذا هي حيه تسعى سالقاها اذا هي ايه تسعى ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى سنعيد واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضا آمنا غير سو واضمم يدك الى جناحك أخرى تخرج بيضاء من غيث آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى إذ هَذَا الْآيَاتِ عُولَ إِنَّهُمْ طَغَوْا قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ, لي أمري ويسر لي أمري دَتَ مِنَ النَّاسِ يَتَقَهُ من يَتَقَهُ قَوْلِي وَجَعَلَ لِي وَزِيرًا اذي اسدد دي اذري واشرك في امري واشرك في امري تني سبحك كثيرا كثيرا ونذكرك كثيرا, ونذكرك كثيرا انك كنتنا ضئيرا انك كنتنا ضئيرا قال قد اعطيتك لك يا موسى قال قد اعطيتك لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى ولقد منمنا عليك مرة أخرى